vali buuti الآخرة عند ربك للمتقين ومن يأس حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فذئس القرين ولل فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ كوالقا بك وان سوف تنسون واسال من ارسنا اني الذين عبدون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم